يقول الله في هذا الحديث القدسي يا ابن, آدم يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني الا غفرت على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي يا بن آدم, آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا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 فسمع مناد يناديه أحببتنا فأحببناك تركتنا فتركناك عصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك الله يقبلك يا عبد الله الله يقبلك يا عبد الله وأنت أمة الله رحمته الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله رحمته عظيمه سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وأنا وأنت من الشيء يا عبد الله وأنت يا أمتي الله فلنرجع لله ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى تذكر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 أخوكم ومحبكم في الله صراحة أعناد العزي